ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نَفْسِهِ بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به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 فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى وَلا كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى